والوقوف بعرفة وطواف الإفاظة والسعي بين الصفا والمروة متى يبدأ موسم الحج؟ يبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أعتقد أن الحج متعب ولكنه ممتع معك حق هل تحب أن تحج العام القادم؟ نعم أحب أن أحج كثيرا يا أبتي. هل ستأخذني معك إلى الحج؟ ولما لا؟ إذا أكملت دراستك بنجاح.